كَمَا انشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ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 فَمَا كَانَ لِلشُرَكَاءِ أَنْ يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهْوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليوردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون